ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ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 آثارهم مقتلون.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 ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فزة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة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 وعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذاهم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم من هذا بلا علهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمُهتدون فَلَمَّا كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فِي في قومه قال يا قوم أليس لملك مصر وهذه الْأَنْهَارُ تَجْرِي من تحته أفلا تُبْصِرُونَ أم أَنَا خير من هذا الذي هُوَ مَهِينٌ ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسرة من ذهب أوجاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه إنهم كانوا قوما فاسق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 مِنْكُمْ مَلَائِكَةٌ فِي الْأَرْضِ يَخْنُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِنَيِّنَاتٍ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لكم بَعْضَ الذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونْ إن الله هو رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ها صراط مستقیم فَأَخْتَنَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْأَخِنَّةُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الذين آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مسلمين وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ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 ما يصفون <تصفيق>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 فَإِنَّهُمْ يَؤْفَكُونَ وَقِيلَ هِيَ رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ